অলনু কিনহল কো হোল্লী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 لَأكُلونَ أَن وَلًَا النَّثِ بِبَابِلِ وَيَفُُّونَ عَن سَبيل للل وََّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْْفِذَّّةَ وَلَا يُوم فِقُونَهَا فيِي سَبيل لللهِ فَبَشِّرهُمْ فَبَششِرهُم بِعَذاَابٍ উ ম ইউি নিজহ জিব হুহম অজু বুহমুম হুম ফুসি কুম সোম তুমি জু ই ن عَِّ تَ الشّهور عدَ اللهَّهِ سنَا عشَرَ شَهْرًا فِي كِتابابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَربَّ مِنْهَا أَةُ حُرم ذَلِكَ الّين القَم فَلَا تَغْلِمُ فِيهِم أَفُسَكُمْ